تقاربوا صد الخلل لا يبقى بنا فرج الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كن السعي اِندينا الصراط صراط عليهم كيان بمن الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو اليه المصير ما يجادل في أظهم في البناة كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كلهم برسولهم ليأخذوه وجدن بالباطل ليُدحضوا به الحق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 يصغرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلمه كل فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا نباله‌هم